Thank you. لك يا عمري عشان احس الامان محتاج لك يا عمري عشان احس الامان يا اللي جاي واللي كان يا عشان أحس الأمان يا عشان أحس الأمان اللي كان واللي كان محتاج لك يا شمس النور النور والدفا محتاج لك في دنيا الخوف الخوف والجفاء محتاجك يا شمس النور النور والدفا محتاج لك في دنيا الخوف الخوف والجفاء محتاجك في ضلمه ليلي ليلي الغريب محتاج لك انت دواء الدواء, الدواء طبي محتاج لك في ضله ليلي ليلي الغريب محتاج لك سند الدواء الدواء والطبيب محتاجك لك الكون يبقى كل ضياء ونور لجل ازرع لك انت نهار وعاتي لك بحور محتاجك لجل الكون يبقى كل ضياء ونور لجل ازرع لك انت نهار وعاتي لك بحور أحتاج لك يا عمي عشان أحس الأمان أحتاج لك يا عمي عشان أحس الأمان أحتاج لك يا عمي اللي جاي واللي كان بشر محتاجك يا احلى نجمة ويا احلى قمر محتاجك يا احلى الناس الناس والبشر محتاجك يا احلى نجمة ويا احلى قمر محتاجك يا طير طاير في السماء سواح محتاجك تجيني اواملك محتاج لك يا مردا محتاجك يا محتاجك تملي حياتي عقود كل غروب محتاجك حدود محتاجك إني حب وحنان وشوق في الجميع محتاجك في حياتي بانتد الربيع حب وحنان وشوق في الجميع محتاجك يا عمري عشان أحس الأمان محتاجك يا عمري عشان أحس الأمان محتاج لك يا عمري اللي جاي واللي كان محتاج لك يا امي عشان احس اني يا عشان احس بالامان اللي كان محتاج يا امي عشان احس بالامان محتاج يا